مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ وَأَنْخُرْبَ لَا بَعْضُورُ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ Thank mm -hmm. you. وإن تنظم قاصرا dan <laughs> sa